ايه يا نفس كلنا سنرحل تفضحني عيناي عند ذكر الرحيل بعد خمس سنوات ماذا لو كان بعد سنتين او ربما الان تطوقني صور العابرين حينها واسال نفسي ما قربانك مات من عاش سبع سنوات في الاسلام فاهتز له عرش الرحمن من سيهتز لموتك يا نفسي فقيره انت منغمسه في دنيا اللذائذ حتى ما كادت الليالي تنسيك ذكر هادم اللذات الا حين تصبحين وفي موطنك رائحه الموت وتفجعين بالرحيل حينها يا نفس تعودين لتعطي اصابع الندم وتسالين